بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لراوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض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 والله بما تعملون خبيث من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعانه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 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس مِنْ نُورِكُمْ نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له بار ثاطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أغفر وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغروب فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يألل الذين آمنوا أن تخشعكم لهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاشقون أعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا يضاعون عف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدiques والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم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 بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار لباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد وموفرتم من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى موفرتم من ربكم وجن.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 لِكَي لَا تَنْسَوْا عَلَامَةَ فَاتِكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ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 الناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما من النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثار وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً تَبْتَدِعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ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 كم كثرين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب لئلا يقدرون على شيء الفضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يعطيه من يشاء والله الفضل العظيم.